وايه قال رحمن الله تعالى كونوا جوج باب صومها باب ومنه باب للزكاه فيه وحزكاه لوقص من يوم من الفواكه والخضار اي والقب وبالبقور اي والفواكه والخضار هي والقب والبقور اي وحيرات وكتصور بغلي بغلي بغلي اه ذلك ولكن يردنا قال مالي وجوده الصنة السنه التي سنناص لا اختلاف خلاف ورخصن فيها سنن محدده عندنا اكثر يده والذي والذيك صدعته مغلي من أهل العلم هل العلم كمغلى كم انه ليس انه ليس ما هاني في شيء شيء شيء اسم شي الفواكه خضار تقميده كلها ضمانت صدق زك الله جملي ارغب مال جيتك ومالك وال أه طب شما هي ها طبقوها باب الزكاة المحيد زكاة الحبوب المياه هاا كاسوها مياه غيره ويه باب الزكاة الحبوب والزيتوني باب الزكاة الحبوب فرید الذكره ذو البلب هي والزيتون حبوبها وجمع حب وهي وافريده وهي والزيتوني يا زيتونك الله وتعالى في قرانكو كشغاي او وكيده هي سبحانه وتعالى وهو الذي انشا جنات معروشات وغير مع غير معروشات والنخل والزرعه مختلفا الاكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كنوا من ثمن إذا أثمروا أعطوا حقه يوم الحصادي طيب مرهو حوى يا سيتونك ماذا سبعنا كورى المركعة واحد بيثاني يحيى عن مالك أنه سألوا إيديا من الشهاب عن الزيتوني زيتونك فقالوا يحوري فيه دحديثة العشرة الطمغنية لوضو ما يشطونها بالله بحنيا قولك السؤال قولك أبو حنيفة شافع في أحد قوليه في هذا قليلا كبير سيكون تغيينه قام قريه برتون وواحد قبان واخا كمه واجبان سيده عبد الرحمن البصري ابو الثور ابو يوسف محمد حسن شيباني صاحب ابي حنيفه ساسقام ابو يوسف محمد حسن شيباني جواه صاحبه ابي حريفه مدكله ابو محمد حسن شيباني حكمي كتابه موطئ الاخضر رواياته وكسغن يحيى اي كم يحيى و الى هذا وصلنا لهنا ثلاث روايات كسغن يوا كان مشهور كتاب الله يعني وحويا اللهم صعم نحاول نحصل على الشيباني هي مرخص صحوي يحيى بن يحيى الليثي او هذا كان ان هو هذا ما سوى قرينا او برى سمع قال يحيى ده يحيى الليثي وياهان ديكه المرخص صحويان و هو اها ما حصوصه كليه و هو مرخص ويغى بحديثه رسه تضح روايه وياهان واحد ابي يوسف يما حسن الشيباني يا ابو ابو ثور هي عبد الله الوهبي روحك كنت تجي و يا ماجري و كنت مرخو حقوقه بسرخ الاخر لكن بالله يصادق <تصفيق> والشاب يسور <تصفيق> وحول العشرة تملل مشت من ابدا كواجبيه قال مالق وحول وين دايو قد ولا من الزيتون زيتونك ولا قال العشرة تملل بعد ان يعصر الامر انت وحويا للمروجيه كدب بعد أن يعصر انت المروجيه كدب امرخا سحويا بمعنى لا سو صاري سديدا ويبلغ زيتونه زيتك سو غاريه 5 اوسق شوشقي فما لم يبلغ حراء وحاول جاري زيتون وزيتون فيه خمسة توصيق فلا الزكاة فيه وزكاة ماهن والزيتون وزيتون هنا في منزلة النخيل تمت مرقة منزلة ما كان منه وحي مرقة كميدة زيتون ما كان وحي هذا أو منه الزيتون كميدة السبق ذو أي ورابس الصماء والصمضية والعيون يعني له إله مرقة روكة كصوبرق الأي ورابيين أو كان بعلا هذي أو ما كان هذا بعلا بعلي مرخص هذه امرخه وحوي وحا وكلم بعلي وحاليدها هوسك نوغ نواليدها مرخه وحوي وا وحقت مرقه ميلها دوخده توغا كسوبحه ويالهم استعافه فيه العصطه ومرض مشط نادك وادبيه وما كان يسبا وحل ورابيه بنضح الغشاي لغ ورابيه نف فيه نسل عصطه ومرض مشط نادك ولا يخرص نومو قياس اشي عوشي الزيتون الزيتون في الشجر غيريسا وتي بو طوحين وسومر ليدان ورياس يا اوتيوتي ولاجميديا قياس ما لوودايا او تيمتي مارخاي انت اسغانو ايا مارخا صحويا انت مارخاي غاده جيرتي ايا مارخا صحويا لبخينايا انت اسمعنا تيمتي مارخاي غوده اي اي جيرتو انت سوو خينو قريسا الله مستعان اا انت سوو خا ويهو اسقبي نوقنيسا انت سوو اسقوي umba fasxuwayan umma zaka laga bixrayan in marka suxawayan allah oo salaam uu aleyso xulan ciwta ee zeytun qaysaga siyaas iyo khars iyo jumlitaan kaash lagu sameeyay isaga halka uu sheekuhu xuk ka hadlaya marka isku soo duuduboo zeytuunku waa inuu shan wisqigaaro waneer waa inuu سيكون هناك مجرد زيتونك هو الشمطي زي وستنقى على أساسها وضعها لكن ما أقول لدينا أن تبطي زيتونك تبطي على القياسة أو قيامتها لكن زيتونك سيكون لما القياس يقوم مرحوك عن بعض الأنخاء والصنة والصنة عندنا كذا في الحبوب فضلنا التي تصوي يدخلها لأصطفاء كي ليس نيان ويأكلون هاي عنيان أنه يأخذوا على قاذي بما كي سقده الصماء وصمضاء ورابسي يؤخذ والله قال من ماكي حقي سقطه الصمر والصمد اي ورابسه ومن داركعه كامله يوم ماكي سقطهن عيونه يده اي ما كانوا و خااده بعلان واخويا وا ضوحه يا ميلها مرخصا و هو سنوغ اسكده يمرخص و واخ مرخصا و يهن طولك مرخصا سنوغ نصف العشره وتمميل اذا ما يشاطرنا اباك ويدبيها ثمم ميل اذا ما يشاطرنا بركينا إذا بلقى مرخوها للذلك رخيك خمسة أوسق شوزقي بصاع الأول صاع يهري صاع النبي مهنجه الله عليه السلم صاعه روحه مهنجه إذا ابو لا يخير النبي صاع النبي صلى الله عليه السلم وما زاد وحيد الزيال على خمسة أوسق ففيه الزكاة والذكاة كوايدبيها لحساب ذلك رخيك حسابتي شاه سا... أنو حويسكو صدو دوب wixiya duusho musiqaado wis qiya kali waa lixoo saawan dadii lehna shan qodo fawaidiso aan golisan sadex buqul somoomaa sadex buqul somo do qeybi soto somoomaa warsodanka sadex xiraysa sheekh sodo ka buqul xiraysa hadii laakiin adigu kharashad koora bisay ood booyad iyo machine iyo alaab koora bisay miya waxa xiraysa marka sodo ka واضح حسابي في كليه وحو قال مالي وحويدي والحبوب في اليله التي وحاها صوفيا حين الزكاه زكوا كواديسو الحنطه قواديسويا والشعير هدويا والصلط ايي وصلت مرقه سلطك وحليدا انو اد ما قانه هيدا ما عليه لها انت توي نفيلو اللي جي... اقوم أي... لمرقص ما هذا؟ الله حكوله ليه هذا صلت قوار مرور الحيو بين الشعير والحنة وردينك ايو؟ هاده مرور الحيوية فلنضمان دعنا نسع الله ياه ياه ومعي ياه سرين راس وصوته على لاه ياه طفين مع هشيخ ها تاكيد يقول لك ديرها يعني حواشه دويها ينجي ناس على جراحوشه دعي انصون وايي والذلغتي قليله اريد واحد عشاء جلتي ويا سوما قال له سوقك تغلط اريد والذلغتي قليله يوا ميلا الناس سوق غير منك dukhni wa halida ha wa amira isaguna marka saxaw iyo qallaha musta'aan wa luqada wax loo yaqaan marka saxawayaan yoonaniga marqaalida wa aqalo loo yaqaan luqada وفقيه الصقوي يمينه فص مثلا ليلى واي المركزه الصحويه قواميس لبارا سوما طيب وخا كلامو ليلى مرخصاويه وخا كلامو يقالو اللغه ثينجن روحينا كان كاني ويدها <تصفيق> <صفيق> او واحد لو فبي كل وياه يا حين اي حين ايو حين واه يلا اظضخني ونعملها كميده انا نغض اول ارز سوا باليسو والعدس يا مسرقه مسرقه صورت غالي يا ولد الجلبان شلون نعملها يسونا كميده wa murkhas xaway ee wa nuumarerahan kamida ayaa yiraah moorkhaso cadaskaas misr qasoo u yiraa ega habiiraa oo miraa ayaaran bayiraahan wal luubiya ya luubiya luubiya huno moy shumbara wa qad kooda arabtuburko yiday marqa saxwaan far waxayna qaram faayado kan nabay iyo xinaar nabay waxna uus Allahu subhanahu adigu waa nooc marqa midaha kimida iyo waljul jalaan ayna aragayen Allahu subhanahu wadur qatu galayda waduxna yimelaha dukhna iyo aruziya baruska wala ساعفلا <تسجد> <تسجد> يا ولد الجلان يا ولد الجلان خلوه يقعدوا وايه دي وماش به ذلك الحسابات طول الشيء وشيغي طول الشيء وشيغي وايه يا وخي لميده اومي الحبوبه في ذاك مين لطيف لا صوت قصير وهني سبع عام الغاشم فالزكاه تزخذ تؤخذ منها ولا غادي بعد ان تحسد انت وتصير كديب حب وتصيد حبه في لهاطه قبل واحد دليلوا وتحقه يوم حصاده على الولاد لو أما بالنسبة من يحرمه أما بالنسبة من يحرمه فلا يؤخذ عنه وأما بالنسبة من يبيحه فيؤخذ عنه والدليل قوله تعالى وأتوحقه يوم حساده لأنه يحسده من الحرث فلا يؤخذ عنه إلهي إيمان ككوحي وجمعنا لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال <مشن> واسم مليك سوو ايدو لهي انسعنا قالوا الحول والناس ضكنوا مصدقونه والناس صدقت والناس ضكت مصدقونه واللور همينيا في ذلك ارلك ويقبل ولا من حقوقا في ذلك ارلك هذا صعوه حي اي بشي اي ديوان اي بحيان ولا لا اقبل يا ولا لا اقبل قال يحيى مالك مالك ما تاع يخرج حله لا من الزيتون الزيتونك العشر طوم ولا بشطمت او امر سمس فوق بركي اقبل النفقتي اقبل النفقتي ما خرج ككهرباء من بعدها مشو قبل النفقتي ما انسى معنى العرشك ديب الكهرباء بعدها مش انسى العرشك انت العرشك وحور الا ينظر الى نفقتي هو حلقة قوضانية لفين المايو ولكن يسألوا الله ويدينية عنهم سبيبك حبيثة أهل وإهل كي سألوا ويدينية كما يسألوا سيل الله ويدينيو أهل الطعام أهل الطعام فسيل الله ويدينيو ويصدقون أبورهم إليها بما قالوا وحيداهين فمرغفعة قفك الله وقفك كر... الله وكاللقة قرية له من زيتون يزيتون كي سمعنا لقة سوقوية خمسة أو سرق شمسقي إذا فصائد وحي الكثيرا وخدوا على بالزيت السليد الساس العشر طوال ميل ومشاطرنات دعنا أن يعصر للمروجه في دب ومن قفكا لم يرفع على كوريا إلا معنا لغا سوغير من زيتون لزيتون كيسا خمسة أو سرق شمسقي لم تجب عليه كمواجبيس في زيت السليد الساس في سيدي سليد الساس الزكاة كمواجبيس halkaa waxaan sheegayaa waxa soo abix kulli waxaan sheegayaa marka saxan waxa la weydiiyay seetuf ma wax la qadaya marka la xuro sidii waxi soo hara wax la qadaya bisaysa wax la xuribba waxa la yaa talamo fiirarinay afkii seetuf ma iskalaama la fiirnaa yaa baadana wax ka soo gaad bala weenji markuu yaraasho usba ka soo gaasho shuntaa usba ka la qadayaa سداي سوير مركز حضيء ويرا هذه شنو استلغاب سوغيبير دينو قال يحيى قال مالك وحو ومن باع قفيبيه زرعه زعيص قفيبيه وقد صلح ويبسه ومن باع قكيبيه زرعه سرعيص قفكيبيه وقد صلح والحارقه الصلاح او اصوب ضئف هنا زرعك وحو اصوب ضئف بوصوب ضئف ويبسه في أكمامه ومحيسي يمريسي بكدو الإنجري فعليه دشي سوحاها زكاة الزكري ساعة وليس على الذي كيدو شي سماها اشتراه سويبي زكاة وليس ماهني على الذي كيدو شي اشتراه سويبي سري زكاة وحزكادو شي سماها ولا يصلح مصوبة بيع الزرع الزرع إبنتي سما صوبة حتى يبصر يبصر وايح اللهم سعى، يبس يبس الله بضعه كنت ماذا ضرعيه، وذل وجه فعله يقام وجان فيه من اس... فضم من فعل الجنف المضارع وافتح موضع الكسر في الممني من فعله وجان فيه من الحسمة وغير التواحر قمعين باستيئ استوله يبس وهلا وافرد الكسر فيما من وريف وولي ورم وريع صوى مقمع وفق تحوله وصف سماح وريال مخحوها وقدم كسرا لعين وضاعي لفعل صرص سمير وكواصر فخس اسنخ وعلم رخس حويا حتى يي بوصل لام رخو في اكمامه ويصوغني اكمر مع ما يبيع ودوب صلادو وبي دمبو كخرو بانه وخو كان ليا هلكا شيخو مد بدنه وخليه يقهت الزرقيس ايبييا اسلام رخا على السبع او يمجغي wa hawye zekeesa laga qaadayaa bulayey sakadisa ya laga qaadiyaa sarxiga uu iibiyay isagu yaa sakadisa la qaadiyaa adam zakaat tiisa ku gaaray amma kan uu ka iibinayay si qaadanaya zakeesaga lug wanade way axtiisa saka ku murad gareen badawta wadiminaa sarxigaagi sakar ugu guraaday sakadada lagu leeyahay kan قال مالك وحوره في قول الله سبحانه وتعالى لا يهدى الكيس ويذو حقه, حقه يوم حصاده وتوصي حقه يوم حصادتي يوم حصادي مالك لا ذلك ان يوم حصادي مالك لا سوغوي ان ذلك ان مغلي من قف يقول لك قول يا ذلك ان ذلك وقد طلعت خوان مغلي من يقول ذلك ان قورن يا ايه ده كفسريه قال النبي خروا ومن باع كل ثيبي اصلح هذه بيتي سوحوياا قسلكه او ارضه دون وفي ذلك ارن وفي ذلك إن كان حديث من زرع زرعا خصقا او صفر مرا كو سقم لم يبدوا صدا صا ظاهرين صلاح وصبان انتي سمعنا بسلامتي ان غريب فذكرت ذلك ارن ذلك ليس وحل على المبتعضه في ايسدي وإن كان هي قطابه كيف اصلاحي وحل وحلال وحل نقي بيعوا ايبكيسو فزكاه ذلك ان قال زكليس على البايعي بايع عاوز ايش يسويان الا يشتروها على المبتعاي واستمصعن وكل شرط يمويالي بس ما ادري ايش كفي للشيخ هو كان الليله قالها قعد قاله وحويا اه دالت هرت ايضا مدهه دي ومو هذه مساله ما الذي ينكره؟ بحيث أن يضعه ينبيه السلان وماذا هذا ينبيه السلاني؟ إنه إبيه ما بنته؟ نعم ما بنته؟ حتى أنه سيكون لمركب النبي صلى الله عليه وسلم محور إلى طبيعة وصمارة حتى يبقى صلاحها لكنه يبقى مثل كذا هذا إبيه وقع ذلك أنه يثبت طبيعاً ما لا يثبته استقلالاً شيء يوحي أصغنان خيراً تابعه شيء في الخارج لكن انقهر طوبحه سرق معها صمها واسدها اللهم صل على سيدنا قد يصمت الشيء لغيره الطبيع ويكون لو, ل... ل... آه... است... لو قد استقل حمله و... و... ولو لم تنهى فرب حاملا ام شيء ولو اصبع حاملا لم يمسنه واكسل قواعده وجذره معنوه حويه المسينه لكي خطاط بيرتي يجلينه هذه ميرهدي وحده رمبيه قسوتاد اصل ايبيسو واي بلانتاي صوبته او اصلكدي اصلكيه فرعي او صعودي بيسي اصلكيه فرعي او صعوده ياد ايبيسي حغاينا وغدغ مخيضه طيب مساله مره قراننا حديب بيرتي اي waxaa waya mira ay ku yeeli ninkiina uu iibiyo zakarama waxaa la qoyaan kan بالو اكيد ما كان يفسر يا مساكه ايبنيا هي ايبنيا مشترينه كايفسر يا انت هادي لغت ما بايع لاغلى يمس مشتريه هادي كدي بايع يمشتريه ما وره فسر لي ما حق الله رحمه يبه طيب تخبركم الاخرين عرفنا هاي لسه سوق وفر خير جونا شايلنا عمي نسولنا طيب واحنا له مركه وحايه كاي له يحي شيء كله بو قاديه وحلو يله حد اي اي marka ayna warxaa xawaayaan waqti ay bislaadaan eela gaarin waxa la qulayayay mushtariga haddii ay bislaadeen ay calayayay sax waayay oo wax sheegaya wax laakiin madana banaano bayu hadu yidha qormineena wakay bi wakow bislaadeer bishar laakiin zakadi sadih aadigu madanaanta ay milay ahbu mashubam yalla الج <تصفيق> انلك إذا كان الله مرقنا مع تطول السوج إلى مسخره مقال ماال وحير كان الغج كان الله مركشحمر غوصنا على إذا كان الله مخوحذا ماشيجد صوجوي من حجيسة ربعة توصق أفر وتي و من ت التبر وما ييقف يوح ص جو من حج منه لاتحجد وق ص جو صية ربعة توصق أفر ومن الزبيب الزبيبة وما يحسد منه هو إمر ص جو صيا بع توصوق أفر و منح ت قونا وما يحسد ح ص جو ص من الحدي سو بع توصق أفر ولو بل مية برية ما أطق صاء مها الكميدة لما مها الكمييد ية وله مست عليه تخلا إنه لا يزمع لكل مما يعليه دوشيس بعد ذلك أنك بركي لذيما إلى بعض بركك له وإنه ليس عليه دوشيس ما في شيء من ذلك في شيء واحد من ذلك كزكاة وزكاة ومعها نحطها يكون الله وهذا في السنف الواحد مع الكريئة من التمر التويتر أو في زبيب زبيبك أو في الحندة قبلك أو في القطنية منها قطنك ما يبلغ واحد عليه السنف الواحد ما شيء يبلغه براء الصنف الواحد الصنف يأكله منه كميرا أنه يضع خمسة أوصق شاوستي من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله الرسول الله يسيري صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوصقهم من الخمر صلى الله ليس فيما دون 5 توسق شوزي ح كوسا من او منته صدقة وحزتها وامتان دويا في السمف الواحد ومعك اليوم من تلك الاسماء في المعيضه هي لاكمدا ما اش يبلغ دون جاريه 5 توسق شوزي فعرف فيه زكاه زكاك وادي ويسه فان يبلغ دون جاريه 5 توسق شوزي فلا زكاه فيه وحزك اللهم وتفسير ذلك هذا التفسير في سحويا اي جذر رجل مكن قوسا منته وجرت حقيقه 5 توسق شوزي وان اختلفت اسماؤه اسرادي صاد دورتاه با اختلاف معنى عندي يسمعناه واهلنا لكنه عنده ومرق هذا كان وخليه ليه مرق وخليه ليه عسي عدي صنعيه مع عسونه عسي عدوا يسمذهم لو ما كلاها ونقول ليه معنا اسرادي حيابس خلافه مرقه قوضي في مرقه النوعيه اللي جاي سونا شو صا سمع الله وإذا صلفت الاسواد اسوادي صاوه اختلاطه الوانه هي معيديس من يبلش معناها الوانه من يبلش فانه يجمع ولو كل من بعضه وبرش ولو غيره بعضه برتكره ثم يؤخذ ولقى قد من ذلك الزكاه من ذلك الزكاه زكاه القادي فان لم يبلغ ذلك نصابو القادر على الزكاه فلم فلم يبلغها القادر ذلك شنطه واسقاطو القادر لا زكاه فيه وح زكاه لو مال وكذلك الحنطه قونس وساس وكلها دمانت سمراء وكره سرقن لا نقبل سيده ونه والبيضاوية كعط طبعا ديك عاصم انا رأي ايه مرنك لا يكيانوه دفلو طيب وايه ايه هو الشعير هيدا والسلط وانوه هيدا كميد ايه كل ذلك كان ما تستمكوا واحد ويان فاذا حسد الغجل من كلن قصاق اذا حصد الرجل لكم حصاد بواسطه ذلك كان كل ثمانيه 5.0 شمس واحد داريه جميع عليه ولا كل منها بعد ذلك ادثو لوجي من بعض المتكله وجبل فيه زكاته زكذر ويكو جميسا فان لم يبلغ طور ذلك فاس فلا زكاته فيه وحذا كان ولذلك مشروح القريه معنا شمس قوره داري فلا زكاته فيه وحذا كان الله وما له هنا هنا رجل وايه الله والصلاه عليه تكلا وعجيب وكذلك ساسقله الزبي سيكون كل امالتي اسود وسلسله اسود وفيس في واحمر وفيس حس اذا قطف رز للنخره خصوقه صمنو حقيسا خمسه توصد شونسقي وجبل فيه الزكاه زكلو واجبيسه فلم يبلغ قدوره غاري ذلك فلا زكاته ان لم يبلغ ذلك كاك كيف سوس قدوره غاري فلا زكاته في وح زكاه اللهم وكذلك القوطنيه ثنا وهي سمف وعدو نوع كلمه مثل الحنبه وكذلك القوطنيه yadaa qutligaana qullay almaqaana waa noocday waxay u yarays talayda Mr. Qiyo ee sarxayanka iyo u yarays talayda waxa kaloo yidaha taqabni ga sid gud isuu sawado dubba qadliga oo xalayda irak kasto oo marka saxawayaan la kariyaba layda irak kasto oo la kariyana walayda oo marka saxawaya waa ismim jamium suriida surida lakariyo oo dhanba kulminayay oo dhraafur khudbada lakru somo surma lakriya ma jiraa tee mar ka miraa ee mirkac soo lakariyo qod nibaal iska jiraa wiira way sida cadaskii waxa weeyaa baa fulki fulki wax la yiqaan و هي وهي اسم واحد ونوع كل يوم مثل الحطه والتمر والزبيب و الى اختلف اصماؤها بلعنت ذوي الاصلافيه والورهمي البديد والقطنيه الحمص الصليمنيه والقطن والقطنيه قطني ونوحويا الحمص حمصو يسر مرخصويا ونوع سونه براها كميده و هيان مرخصويا وا سرقن كميده وييدهان والعدس مثل خولوبيا والجلبان ي هو كل ما شيء دمانتي سبتو تسونادي معرفته اولتيسو عندما صكات تولد خويا قالي انه قطنيه ويا وحا صنريدا كبوده قطنيه ويقان. فاذا حصل الرجل لكم ارخصو غوسو ذلك كان 5.06 بالساع الاول ساعه هره ساعه النبي يصاعي عيسى صلى الله عليه وسلم وان كان هذا من الاصناف القطنيه كلها وان كان هذا من اصناف القطنيه قضني الله وحاوليه و... معيذيسك لدوغن كلها المانتات ليس من في واحد ما قليئة مرقص حاوليه ونكمدها من القرنية قضني الله ونكمده فإنه يجمع على كل منه ذلك أنك بعض برك لا بعض برك للوقيم وعليه تشريس نوحى منك فيه مالك محديز الزكاة الزكاة الزكاة قال ماله وحيري وقد فرق عمروك لقائب ويري وقد فرق أنك لقائب saxo wuxu ka hadlaya marka saxaw aya si guud saddex qodob aya wuxu ka hadlaya inta soo mar la yiri qodobka koowaad uu ka hadlaya waxa weeye meesha nin kan من نشأة واسق مرأة صمع أحب الله ومعرفة لا يسوق أي كده كلي وأنا أسألني عن صمع لماذا الشيمرك الذي لي. يسوق الذي يسوقه لقابه وأضعه محشرة إلى محيه اسق الجنسي صمع اسق الجنسي هدي أي هم يسألون حلية اسق الجنسي مع تبير يجب أن يكون محالة في هذا الصدران حلية لأنه قوانمي سألس ويه طير سألسك ورشاخه وهي حلية ليس في مدونة خمسة أوصف في قمر الصداقة طلبك للبعض معيضة فرحة بالضبط ما عيك استمرك أجارة شويسقي بأس كذلك هي قضية لكن الملك الذي يسكوه ذلك يحضرون من نبقه ما يشويسقي إنه يسكوه تقدرون مهياني محبا لك قادم معي ويا اللهم استعانوا عليه وتفصيل ذلك الويان قصير هناك ملكة سحوية لكن هناك واحد أعضب وليها يطلبك عليه واحد أعضب هالشيء لكن إذا بكرتك والقد هي... قال لي قبل ثواني اسكنه من قليل من نوع يشاي اسمه نقل كان استد لو نوع لقى سوق دائما ما لقى في كليه انت السوق والله اللهم صل على سيدنا محمد و انت يا شيخ واهي لكنت ام قوس تفسيريه ادوج الجلسه ما له قال ما له هو يري قد سروا قد عمروا كل جيم الخطاب بين القطنيه القطنيه فيما يأخذ القصة القاضية من أن تبدأ القوة تلك تبدأ أسرة الليقة هنا ونحن أراضي قناة أسرتها مدينيه من جلتي في القوة تلك الشام فالسلوية من جلسة نبني مركزة الأوريجنة أمضاد جمعية وأرغب أن القطنية كلها دمان تستمف واحد ونوع كليناتها فأخذ من هذه العشرة طواميلة من البكتواضي وأخذ من الحنبة والزبيبي وحاولا قوانين كي يمركز حاولا هذه هي وحزمي كثيره وحو كبا ده نصف عشر طومله وحويان بركي طومله برتوغات بركينا قال ما لي وحيلي مين قال هذو الى من العربيه كيف يجمع سبب لو كمن ان قتليه بعضها بسب سبب لو غير بعضي بركه في زكاه زكاه حتى تكون الا يا هات صدقتها زكاه بالله يا هات حتى تكون الا يا هات صدقتها زكليل واحده مثاليه ورغه جنن كن يخذو قادن يا مناخدة سنهين لبا دي واحد ميد و كسو قادن يادنبيدي هويسي ولا يخذو ان لقا قادن مين خنب تقاديم كان سنهين لبا دي واحد هل ميد ان هو قا ان الله لغ سو قادن يادنبيدي هويسي ايتحي الى لو حو الذهب ذهبك جو الورقه شيضله يجمعوا له كل منيا في صدقه الظلم اسكرا وقد يخذو لقا لقد مالرقه بدون دينار di marqa adaafuhu lama lafi fi al adda di haga tirada min al warq shaddada ya dabjadi hoyo sinaytay ana wu hukawada sheeku halka wu fustidaya ee qaa u xuleeyahay hadoon mid jiraaho noo yadan kelad buu hal hal nooc oo intaas oo nooc uu ka kala halkii sidee baa lagu soo qaadi kara macnaha taas ku wada hal shay sidee baa lagu soo qaadi kara ma damo ay shartid tahay laba shay markii la kala qaadanayo inay hooyo isii la tahay isla marka waxii uu isleg yahay somada family haddii marka waxii uu isleg yahay والسكيزه كيك رائع ولا قربع ولا مرقه داك كي يفضل ولا سكيزه اخرى حديد ذهب كي يفضل ولا سكيزه كيكرو تاع ذهب يفضها ضرب ما يستملق انا ننها دوك وذابو كده يا القوادل يا اذا كن كي اوق قالس انا كان كسول من لو سوق قاري كلاه دو يراهو dhabkiya fi dharo way ka tahlisayhi dhabiya fi dhalqa haddaro la isku geeyay hal zaka laga soo qaada hadaba wuxuu leeyahay dhabkiya fi dhaladi isku minnahum la yahay dhab yafada suba dalay siin sadex dinar iyo hal walaa isku daran kharab u leeyahay waay kala busan qara oo labada shay ee kala dugan inay isleeg yihiin shartii ma hay inay kala bedel yihiin inay isleeg yihiin shartii ma ويكونوا أحانيا هذا غفر صلق معها بل نرقة جلية لمن الأحدود لمن بيت مدقر حيسان فهي جذان ويضوصان أيام من هاتمرتي تمانية توصقوا لسديات الوسقي ومن هاتمرتي إنه الله صدقة عليهما وحصل الله لغمنا فيهما نحدوده وهي كما أفر بولية كما أفر صومها أفروا اسقهم لسكها لبولية كم يستخدموا بحثها؟ شونه يستخدموا لبولية وإنه يستخدموا وي... وإنه اتمه كان هذا وانه حال يشان ان كان ليحدمه وانه حال يشان ان كان ضو هذا ليحدمه متكون منها حدي لما يجد منه وحي مرخص حوى يغ وصق وصي خمسه توسق وشوصقي وللاخر تكلم ما يجد وحي صوق وص اربع توسق وعفر وصقي من ذلك الاخير في أرض واحدة بنخيه الى كسو كانت الصلقه على صاحب الخمسه شند وصق كسو غس او الين ليا كمافر كان وصكرا شوصقي لكن ابو توست الاورمايين ده صدلوا الا مره شيكه السوق اللي بيحمره كم واحد له 1000 في صاحب الخمسه الاوصوف والشنطه واسمنه هو صاحبك وليس على الذي تشي سماها جدا سوقهس اربعه وثقافه توثيق هو قل وخير من حقيقه صدقه وحسك لهمله وكذلك الثلاثه سوق له العمل والعمل في هذه في الشركاء يكونوا يواداه كلهم امات في كل زرع زرع بابانشي قم يرحو ويصري ذا كميده كلها دمانتيل ويحسد لا سوغويو او ينخلط سيرته ويجدل قويو هيك زرع يا كلام وحلو يستعملها سيده الخراف كيسل مره لا قويو وحلو يستعملها قطوف قطوف هالدنيا اسمها وويخو على صق قويو وياه حس دينا وحلو يستعملها ووخ مره لا يستعملها وحلو يستعملها سيمتنا جداد بايرنا لو يستعملها وحاول عرفك سيدة الاسلاحة الوقتة يسمع عليك الهدوين او الكرم العنم كويق افل القهيلة يا واكعة او تفعي سيدة الله سبحانه فإنه إذا كان مركو يا كله رجل منك سوى منه يا كبيرة نملك او أحوالك يجدك سوق وصاني من التمر التي ورتك او يطيف سوق وصاني من الزميب عنمك خمسة توصوق شو سقي او يحسوك سوق وصاني من الحدمة قبل انك حقيسة خمسة توصوق شو سقي فعليه دوشيس وحافيه لحدي ز ومن قام قاف بحق و الله حقر من خمسة و سقع شاوصك وين وزيداً؟ صلحاً؟ مدام وزيداً قاف بحقيسه وين يقار شاوصك لكن قاف بحقيسه وكير ياهي فلا صدقة عليه يحزك الله عليه وإنما تجيب الصدقة والسكر ويقوة أجيب إساء على من قف بلق وقار جداده وحوصوه وعلى إساءة أو قطافه أو حساده خمسة وصوغشة قال مالك الحويري الصنة صنة عندنا أكيدة ان كل ما شاء أمانتي وقرد لصوصها لزكاة وزكريشة ومن هذه الأسناف اللي أعيدك من كلها أمانتي الحمضة الأرادمكة كوالتمر التمرتة والزبيبية الزبيبكة والحبوبية فردة كلها أمانتي ثم عمسكة وسكاها يصر صلاحي موقفة صلاحة لعنى ندى أن تقول كذب صدقته زكريسة سنين صندوق سياسة ثم باعه بيه لأنه ليس عليه شيئا معها في ثمانيه لعق سياسة زكاة واحد حتى يحول الله صوره على ثمانيه لعق سياسة على حول صندوق صوره من يوم المال لغب الله باعه بيه إن كان الدوليه إذا كان مرق يهويانه أصله تلك الأصنافي نوع يضع يضع مرقص حويان أصل كذلك من فائدة فائدة وصول فائدة وصوم شيء او غيرها ما غير الشيء وأنه لم يكن للتجارة ينعسن ونوصنان وإنما ذلك رجلس وحويان في منزلة الطعام راشم بل مذيه والحباو يفل والعروض يقر يأم العرب ويفيدها الغجل منه صوفا إذي ثم يمسكوا أوسكحي سنة سنة ثم يبيعها ويبني ده... ثم يبيعها ويبني بالذهب ذهب وكي بني أو نقي في الضوء وكي بني فلا يكون عليك شيء سماهان في الثمانية العلقين زكاة وحزكاة حتى يحرون عليها الحور صنت كله الصوريقه من يوم ما لقبل الله طاعه الصوري بسري فإن كان أصل تلك العروبي ألابتا إذا مرقى أسره كده أدوية الاتجارة تقرع سرده وطرق عليه فعلى صاحبها قفك وصاحبك ألابتاس في هذا الحديد وحاء ألابتا الزكاة والزكاة حين يبيعها مرقوي بليه إذا كان مرقوي فهذا حبصها كي حبصي sanatan sanad haddu waxay biyomi ma laga dilaabo zakal maal maalka ka xirtay halbe maal khaso ibtaahu soo iseebeesaga macna waxa weeyaa dil jumla mar xalash ku doobo xoolaha igi waxay ka kabixay aadufirs waxa haddii waxay harurti waxa ku noqonno mid kale waxa weeyaa sath bqalo saac shantii bisqii ku gaari zakalibaad ka kabixay kadib reemiga ma kabixay indiree sadan mar ya soo wadaa indabati wa soo wadaa indabati wayah bohol baloo qadiya bohol anagaa ba qodno ku adacnay tahay oo shaamrti lo qodo yaa ruur halka salgu asaya san la tan ruur halka asaa salga yaa bo salu cisin is soo wolego ruur san halka iska jira alaqa yaaba oo daaniyahay aadad halka lagaayay cadow halka iska طيب الله اكبر الله ويب. طيب مركب آه... اللهم صل على سيدنا حرور كمركب بهوشا لو شبيت انت كا... وكبخي صومراها ديمو روبخينيو صل شويه مع الهيدو حرورتي عز كذا شرطي وستي كبخيسي حداتي قفوا دور سره كو siya kallagu gobaney allahu ma illa markaad iibiso lacagta aad ka sheeshey ila ibtahay miisaaqga solo solo soo urayay laakiin haruurti lagoro maayo haruur sanu ku garb yaale dhowr si kale dhowr si san kale iska yeeli lagoro maayo ay oran bisii yaa taqdir baa وخدب قودووديس سكرتاي عمر خاص حوياا اا وحضر السي اي بيي ورتاو سي اي بيي حركه بي انتي اريسيسكاديدو خلومايو لكن لو عكس هادوي كو اي بيي اون با عمر خاص سنه في نو سووريغا لو فيدين ابو ما شوباب في وحسك هاي نقص ولا غبيه الفواكه خضارته والقطبي يقطبيها قطبيغو وان عمر خاص كبينه مرتا سحويان اللهم سحايسونا نبات روك سووبغله نو انا سيده وها لو يقانا عربيا فص فصطو باليرا فص فصطو يالو يا غنا والله ما صرخ ان كسدغلو خولان واي عرا باليرا خوله خولاحنا وعرندي داهب وقطب الضاد الاخير قص ببه قص في ضل قري هي الصنقرة مرقة الصنقرة من المنوكة لغمدرة عالمية صقربة لي صقربة <تصفيق> وصيرية كافرة بس لكن المنوكة الصنقرة نواني لعنه <تصفيق> أنا نقول أننا نحن نحصله مجل سيضا وإيها إيها القطبي إيها البقور بقوشنا يلوح وكل النبات إخضرغت به الأرض وهو صنقرة مرقة كثيرا بغلاء المنوكة مرقة وقعها الموكة كثيرا معنا قالوا مخنضوا قالوا ما لغي خضره السنبه الله سنبه سو الاختلاف فيها خلاف ونقص عندنا سيدنا يا ولدي في صنعته عن مغلي من اهل العلم العلم قال كمغلي انه ليس في شيء شيخ وصنا شيء من الفواكه خضرتها هل قرطش ذكه كبخ لغور مايه شقيه حبوب يا على بس قرتي يا حبوب لكن وحل صار غدار كان عصريص عروض التجاره اللي قاعديه انا سنان ما قاعديه لكن شنو اذا وقع شيء ثاني تاك كبخ لغور مايه شقيه عز عمر ويه تنقرض تصبح تحزك قال ابو ملك كل كل هذا انت سبقت تحزك قال ابو ملك ابو ملك جيت رمانك الفرصك هي واتيني وايسوار معنه فرصك ومع حو... خضارته كميده خضارته كميده سينكون ومع خضارته كميده يكون بعي وما اشبه ذلك يارا جو شيء شبههما نماك لم يشبهها شبيه بها إذا كان فيها الفواكه والخضار تمر وكبيد هي اذا كان له جمليه هذا وحي ولا, ولا في القضب. قضب ولا في القبض قبضنا زك له ولا في البقول نلقلنا رقم له كل هذا معناته صدقه وحزكاه له ولا في اسماءها العقد له اذا بيع مرسل يبيه صدقه وحزكاه كواجب حتى يحول على أثمانها لعسى ان الله يوصله الحول صنت له بيوم يضيعها بي مالك يبيه الغرب الله ابو ويقبض انا مركز ايبيسو لايته كان سوغشاي امس في مصاب انه جاءت سنه كانوا يصوروا ريكو باث فيرينزا ورخله بشبياله ما جاء الحكمه في سلطه الرقيقي الضامن مركز سلطه القدود والخلفه فاطمه والعصمه الملركه حدثني يحيى بن مالك عن عبد الله بن الجنان عن صليام اليسار عن ذكر عن عراق بن مالك عن ابن رشد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق بن مالك بن من... آه وحليده اها عراق بن مالك وليده المدني اللهم صل يصلاح... على طول انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحه المسلم وقفك مسلم في عبد كيسة دون كيسه ولا في فرسي فرسي صدقه احصدقه حديث بخاري ابن ماجه وصحانه اللهم استعمله طلاب وحدثني عن مالك عن شهاب الزهري عن صرمه من يسار أن اهل الشام قال لي ابي عبيده وحكى الى خذ قاد من خيلنا فرها ورقيق الى دومه صدقه تذكر كقاد فاباو ديلي ثم كتب الى عمر وخطاب قري فابا مروود ديدي ثم كلفه ويلها من أيضا نقدي فكتب الى عمر بو قري فكتب اليه عمر نو سو قري ان احب حطيق جعلان يسبقهم ربحان اخذها كقاد منهم حقوقه ورددها عليه بيدوشوده وعلي ورزق وارزاق رقيقهم الضومدوده كو ارزق قال ما لي ويويري معنى قولي هذا الكيس معلي سحي رحمه الله تعالى ويني ورددها عليهم يقول حليه على فقرايهم فقضى ذا ديبوك عريبو لياحي وفقضى ذا مرقى صحاويان ديبوك عريو ايجا مرقى فرنا فرقية فقضى ذا ويجا مرقى سيبو لياحي عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن حزمي أنه قال بحوري جاء وحيد كتاب كتابا من عمر بن عزيز كالصعدة إلى أبي أباه وصول صعدة وهو مرقى بمنى مناس وكسلا أن لا يأخذ إن كقه من العسل ملك ولا من الخيل فالدهت ونصدقت وحصدقها وقال الوحوري حديثني عن مارك عبد الله بن الدهلار وانه قال الوحوري اسألت السعين مصيبة مغلي ايام ويدي عن صدقة البراذين براذينت وفردها وياه فقال الوحوري وهل في الخيل فردها من صدقة وحصكها ملولية والله وعلى ما صلى الله عليه وسلم سكذا مرحبكم كل اخلاقها فقدنا بديمين وكسي ان شاء الله وتعالى